بسم الله الرحمن الرحيم ليل في قريش إلى في جم رحلتك الشتاء وصر فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خو